أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا أشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون بأنهم آمنوا كفروا فطبع على قلوبهم فطبع على وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم فجر مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم لهم أم لهم لن يغفر الله لكم إن الله قوم الذين يقولون لا نتبعنا على مدعي عند رسول الله حتى يقولون لإن رجعنا إلى المدينة ليخرجن لأعز منها الأذن ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولو لا يعلمون يا هلك فهؤلاء كم صافر مما وزقناكم من قبل أن يأتي أحدهم لنْ خَوَرِ الدِّينِ وَلَنْ يُغَيِّرَ